كان جناباني كما تشاهدون هنا. ده و هذا النافع هم وش تك النافع أصماً ده هذي بن, استير بن بيت بيت. وما في الأرض بن حيوانات هم كان الله الله. همو رب العالمين دكتورين قا بجن كامل يا ربي وتشو كيمرتي وشعب نفتدانينه وما لله يعني, معنى يعني باش باش شو معنى رب العالمين رب العالمين رب العالمين بی کماتی و بی عیب و مازماتی هر بویه و هو العزیزو و رب العالمین یعزیزه ای کم ناوی تویه نمو گوه سرکفتیه کس نشد خوابیر گهینته الحکیم و هر سکر جه خودا دانای شو چی نکریه بی حکمت چوشتک چی نکریه که چو فایده تی دانا بی تو هر روات بی تو چه کرن هموشتک چی را تی چه کرن الای برهندش راب العالمین او تصبحات راب العالمین اتکن یعنی چونکه راب العالمین افنا باو افصفاته ایت هایت که عزتها و هموشتک بنده سویده و چشتک نشد حرابی بگیه انتبی و حکمتش راب العالمین هموشتک بفایده که چه کلی چشتکی چه نکلیه که فایده تیدا نبیتی آنجا خدا ندانا بی برهنده بس او یه چیه او یه بی کماتیه او یه بی يدي همو هي التي تتعلمت هذه هي التي تتعلمت هذه هي التي تتعلمت هذه هي التي تتعلمت هذه هي التي تتعلمتها هي هي هي هي هي هي هي هي لماذا هي يعني هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي بيجي هي هي يعني هي هي ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل ایمان دارا تو بیا مادم بجم ایمان دارین من خودان بسلمان تو ایمان ایمانانگو هلون گوب کتن نا بیتون گفت شولانه بکن یعنی اف شولان لایکی که نینا ایمان داری و مرگ بسلمان نینا و او اود ایمان دا چجا را نا اکودو ناگرن یعنی او اود رخکی و ایمان شا را جه کنید جا باشتانه هم آفد گرید مر با عبد الله بن عام و بن را واسب ناخدا لی بیش از کشکابم. پیامبر صلّى الله علیه و سلم ها تماما ما این ده دقیقه من باز کردم و مطالعه داشته کردم. اینو الله عليه وسلم سلم میداد ده دقیقه عبداللهی. و تاکه کره تبد داشته کردیم. اون تعباز بودند و دو بینی فماد. اینو بوده نه الله علیه و سلم میداد که تنها دو بیت تعباز بودند Voilà, voilà, je t'ai même pas osé dire, non mais bon. Voilà, tu as même pas de conne, non mais de conne. Voilà, c'est fait même toi, Christine là, que à la Journe du. Voilà, tu as même pas de problème. Bah ça vient d'y aller pour. Ni on doit voir qu'est-ce que là, quoi. On a qu'à regarder Salam Bouta, Daiko, Abdoulay Bouta, qu'est-ce que ça. Bah ce monde doit venir là, tu te ه تبدأ حاسيب كن الدلو ديماتقولون ما لا تفعلون يعنيش منفوع عدك عهدك بدات وشنكذ وجب جينا كذ جاء كده بتفلان شو لك يعني هما فلان جء وناشيد أظافر علمين بيشنبوط يعني نعبد إيمانه وقولتي يوم وناكذ موبا شلون نبكان شو كلام موبا بالإيمان من عمرو في تجيبكذ الخرابية والجنحة يعنيش تقولون ما لا تفعلون يعني انگو با آخر نه بیشن ونیا فلان شو لبخیره یا فلان شو یادی کن و بیشتن یبوکو عملی پناکن اونو حد مازنم منو باش بکه و عمل صلاح که و من فکرش نکه طبعا از من بنی اسرائیلی عیب دار کردن سرای هنده و ربعا من اف أمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تدلون الكتاب أَفَلَا تَعْقِلُونَ كم بيج يا خالكي شويه واضح بكن يعني كونوا كن بيج يا علم عمل هندك بيجي. بيجي الله عليه محمس الله عليه حق اما وكونوا امناء فينا وعبد ربنا من يفادين هاي وتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم تنبيجار كشوت باشك او خيرك او ايمان بينا ن ایمان ایا اون عقلش هست؟ بیشتر خلقی شود باش که وابو نکرد، بیشتر عالمش شود خراب نکند و اکوش کرد و اکوش بکت واش ول. به اندک گفت تنتی از هاتین بوآ کسی ابد بهندت کنه و همون فرمانبره کی از هاتین دانش عالم بدن؟ هم کوچنار عالمش شود خیره باشیب کن و اکوش بکن عملی بکن. هر وقت بعث شاعری بکت علی سلام و السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فش أسناتي ما بجمعوا فلان شو نكَن حراما ونيا ونهي. أقول لك ما أصوش بسنجشبكام. أصوش واجنا حواخر بيبكام. هذهاتي بجمعهم جو فلان شو يبكان يباشة وأصوش ذيكام. وهذهاتي بجمعهم جو فلان شو نكَن حراما أصوش شنو كام؟ أصوش شنو كام ودخل يديرك. هاتشان دوانيه مرف أبغى هاموش تهيب وناقد تبغى. یجوره هایی تو دبیشی ای که فراشده کاش دکه مستحبه، واجب هاتانیه. بلکه تو خود چنگهی، هتی بلکه تو خود واجبینه که، یعنی میمیشته مستحب نکه. اما مروری نداره توجهشون که حکم مستحبی چیه؟ حکم خوب خیره. قطعا کرد، دخیره گیده آها، قطعا نکرد، بنحله گیده. اینو گاز بیش می‌تابه خود دشنبی و پروژی بن، منی خیره وی اویا باز کل مبوشته کام مستحبه خیره، بس اما بواجباته آره چی نابد؟ مبوشته حرام چی نابد؟ و عامش هکم رو بکات چی تره؟ باش تره؟ عامه کام رو بکات باش تره؟ بس اونا بچه مه مبوشته ی وناوی تا و؟ یعنی هر کسی که بیشتر ولادت کوی آب نیا وایا اثر می‌توانیم آثار این سلف الصلاح کافشوده کریم نشوده خیره هتان نکربونه نت بوده حال کی؟ هبسان جتكيبك يا مستحب يجبه خياله و بس ناو بدا تشه اذا معنا وني يعني او شو لك مستحب تنشي بيجي اخاركي إلا تبتو جبكي إلا تبتو جبكي نا اخوحوكم يا مستحب بيجي اخاركي تنكيش ادلو على الخير كفاء عليه. بس اما بواجباتك ناو بيتون يا عسو كابل جمهان بواجبات لنرجى الجماعات واسخونهين اذا انجي تيا اذا انجي عيبة وكي و بنحها.متى أفقد بدر إن ميجس بدر يعشق أبوك قيوم هذا شيء واجب يا علاش يا خالد لازم جمعيه كيوني برات تكون يا تودج على ما جمعات و تقشنايا اللي جا جماعه انا بزوت شي بيجي و نصحت كي بيجي تويت بيجي خالتي و نبي جمعات تو شي و تشورن بيجي جماعه ومدوب شي و نيا لوش شرب كي يا را كونيا تويش نود بيجي و انا باش خالتي و نبي جماعه باش نيا نبي شي تو شناك و قالك باشك خيرك و قالك ما زنتك هاته بس دوش ولا كيري ولا نوجه الجماعات دعوه لم ينهيه هم خالق بزنة دنيا تد أخف ناخده الراسي وهم له يا رب العالميش تكون أخير نبي وخيره أجرى الجماعات وتبيت النوزي كبور مقتن كبور يعني عظماء يعني غلك وموظماء مقتن المقتو اشد الغضب يعني غضبك وعصبيك وغلكو تياه جلك وزورا هني بجنّة ولا تنكحونا كحاقابكم من نساء إلا ما سلفا كان فاحشة ومقتن. ربعمين بجنّة. ودي كان فاحشة ومقتن وربعمين جلك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 عنه اونو آفنا بیشن شود بیش نخالکی بکن و اون کوش عملی بینا کن یهانیش ونیا شو شو اساس بوی آفنا نبند یعنی شو اعدای بدیه خالکی ونیا وعدهای جیب جینا که رب العالمین جلا جلا کرب لیفت بن و جلا کرب بیش لیفت بن داری رب العالمین جلا جناح کم واصله فلان شود که آخره ونکر وعملي بينكَ اليوم بيشتغلانش في نكب ونحها وحرام أم رفخوكَ كبر مقتَن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون مفسرة رحمة الله النبي إكل سلم نزوله في آياتي أبو تي أبو تي الصحابات أبو هناك صحابات أبو تا بعمر سال الله عليه وسلم بخذي مزاني بقرابة مية عمل حوش تفيد وقاله ربعمي كيف بيتدوم او عمل كربو ما بيشتي في عمبل صلى الله عليه وسلم بقولتي ربعمي واحد في عمبل فريقه صلى الله عليه وسلم بتر ربعمي كيف إيمان تد عوالي إيمانك الراس مريابيد ربعمي وبشتي إن جد جهاد تد إذا الصحابة وني هنداكا نهم وهم هنداك لأخدها بينا خشبوشة جهاد جهود بناءة بالله رب العالمين جوته يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. من قبوا أخفناك بيجون ونجمع كوش وقت عمل بناتهم عمل ولكن يقولون ان رب العالمين ان ويقول الذين ان لولا نزلت ان الامر يعني قال الامر يقولون ان الامر يقولون ان الله عليه ان الامر يقولون ان الامر يقولون ان الامر يقولون ان الامر يقولون ان الامر يقولون ان الامر يقولون ان الامر يقولون ان الامر رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليهم من الموت يعني أولي تقوله بيانبالي صلى الله عليه وسلم هم دك الإيمان دارا تقوله خذي بما سوراتك هاد بخاره وإذن دابو مك هم چه بكين هم جهاد بكين بشتهاد يا خاره صح رأب يانبالي صلى الله عليه وسلم أو من بيت إيمانه وقائم نبي يعني إشاني فاقه دليده بي نظر المغشي عليهم من الموت يعني سحقناه وكسره من يوم مرنا ترسام مرنا ناف ناف جوفت واداو وقت بني وقت بني وقت او قوم بيشتى عليه السلام وسلام بوديا قام برفاء عليه السلام وسلام قال كي ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله تو ما که جیشی دانه، ملیکه که دانه به هم گلوی همو جهاد بکنید رایت آخو دیدم بشتی رب العالمین بو جهاد سر واجب کرید تولو ایلا قلیل من هم همه چکر؟ همه خوب دعوا کرد و بشتیگی وقت بواد یا واجب کرد وابشتا خوب کرد جراب عمین کرو بهنده بگن کر بکا گلک آزور عظمتا گلک آزور بگن قسانه هی کام رو بک به هندش بس الله علیه و سلم حدیثی که دومت بجید بجید رجا قیامتی او مروفه که دی اینن همون ریوی و او شده نافز که ویدیوهای که داره وید راح و چاند وید خرفبین و دی اینن ناف اهل جهنمید و گیر ایلن سه اهل جهنمید دی خلک بیشتی، دی خلک ناسی، دی بشتی، فلان کس باتون او بایی تد گویت یا مشرویت باش بکن تا همون گا به هم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 برانی گلک کرفت شده نوید بود. و آقا با باش گلک ها چیه؟ گلک ها تون در وقتی پیانبر صلی اللہ علیہ وسلم چوه اسرام اعراجه؟ و من دیتن لیوه توا کلبتانیت آگری لیوه کرن. افهد و و پشتی اینگی در لیوه توا چیم نوید جای کارید و ولین او تا تنه عذاب دان. اینا پیانبر صلی اللہ علیہ وسلم گتت جبری و توکینا و ته اولای خطابا و امتی وهذا هو خطيبت امتتنا يا محمد صلى الله عليه وسلم في البجنة عالمي شوريت باش بكن وابخوناكن وفي البجنة شوريت حرام نتيا وقليدية كن وابخوشت كن جاوه دايد سارهندية كا رب العالمين غلق كرب وشوريت بان وغشوليت بان وعقوبة واش غلقاتية غلقاتون ده هم برزخه و ناف قبره ده و رجا قيامته و ناف ده رب العالمين مليك بارزي شتي وااا جوتيه عم العالمين ربعمين ديار كهيك ربعمين كهرب الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاا ربعمين كيف واك كان فی سبیلِهِ بو هندے د دین خدایو رای کا خدایو بلاوط کین فی سبیلِهِ الله یعنی بو حزبو جماعتو بن مال بوون شریناکن پنچو جماعتو دا نوو وچو جماعتو شریناکن ایک بو شگی شوید کین او خما دیت کین دین خدایو دا چف کین فی سبیلِهِ د دین خدایو شریک کین بس بو بس افمروا في روسن ما يديها وشنا هم يطلع هالكاسك هالشاركي كت مدم بودينه هديني ها ها ها ها ها ها ها جهاد جهاد جهاد الدفاع يا بتو ويا داس بيجي قل إيه كي شاريب كي وداس شاريب كي أبقي إلا كانجي يعني طبعا أب أبو حوالاته ما بينه بالصرمانة وكافرة كانجي لماروف واقف سويته حساب كركنكا ربع عامين مروف خوشت البيت ومروف إيه المجاهدة هكملروف في الجهاد بكرد واحدة شوية عنده بس بوجهة ديني خذه بلا واقفة نادخله بس مروف كذي لك. نه بوینده به نیا بجمعه از جمعه تا خو سره یا شهر خزمید من به هنده ایجا چم گل و آشاری ما ایم اف آخف نتو یا چطیه دو یا بز بود بید؟ بز بودین خود بید و دیگل دهنده بودین خودش بید یا گل ونیا موظنه بسرمانه ده بید او چه کرد؟ او قرار بدد بجید شهر و جیهاد دیگل فلان جه که فلان که آفرا که ونیا او آخف نه وما أباكى شيء كن جماعتك الحزبى كشيء كمنيا وشى مشغولان فى جهادكين. أبينا بيجنى شىء، نا بيجنى جهاد. جا صحباتنا، نه. تابعية وكليا نه. ونيات بعض وتابعى وكليا كسى هناك كلي. هما نكاتنا كنا ونيات ده كذا خوينا كودى جروب عاد شيء كانوا شو جالى كسى هناك كلي. إلنا تبقى كى بيجي، إلما مهسمى بصرمانة رئيس بصرمانة. العبوتي وانياء دي جهادكين، يعني عبوتي وين دابشينه الجهاد؟ الجالك كافر، ده هنگي أفرد بيتا شيء، هنگي أفرد بيت جرب العالمية بجد إن الله يحب الذين أبعمي كيف واقصت الجالك كيف واقصت الآباء يقاتلون في سبيله في كان بس هيك بخدبنا بس هون الدين رب العالمين خوش فيالي يعني أبعمي هندا لا عندك ان ونيا تأويل <سؤال> صفات المحبه <سؤال> ونيا وقف قرب عالمين هذا كصخوش تبعين يقولي الناس هنا بدهم بيجرب عالمين يعني يعني الله عنهم ورضوا عنه ونیا رب العالمین بحثی رضا، جدا، و محبتش چیه؟ محبتش جدا محبت خوشبیانه، رازیبین، اشتاکادیه جهر دوک رب العالمینی به خدا نا میدارم بجین بو یه وگوتی محبت بنا داره چون که افا محبت داره که؟ صفت بشدیه، اگر تا گوتی خوشبیان گل جرا بلکی تا گل خوشبه تو تنازلال چپ کهی؟ که نظرت اگر گلش شود خوب که به خواطر بیای که تعجب کنی، توافق می‌روی خوش تبید. و نیا برکی گل جا اجتیاب کن و نیست که یه چنین بید، یه کم بید، آه باش نبید یه خراب بید شخصیتت کم کرد. بعضی هم دکاتف کبرای و نیا خوش تبید. جحوش اینا را بر عالمی قیاس کردی گل که؟ گل مخلوق گل بشری. اون نه خصفتا بر عالمی ندار. ما را بر عالمی نیا ایراد و ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من يشد ربل عمين إفرعته بصفاتية كريهة. ودي من هدا الشر من دخوش بين. أبا توابيت ربل عمين خوش بين. أبا كا خباكش كانوا خباكش لا تجرن ربل عمين خوش بين. أبا شنا الجهاد ببريك خدي وبدين يا خدي ربل خوش بس الله عليه وسلم بجد إذا حب الله عبدا نادا جبريل. دبيشت إني أحب فلان فأحبه. إشتمل فلان كاس خوش بيت براتش خوش بيت. بس تاني دبيشت جبريلي قاس ك عثمان هما بجانب العالمين فلان كاس خوش بيت خوش لهما مو شيء كده. هم إنوش هما خوش بيت. هذا دليل يا سرند العالمين كارب العالميني عبد الخوخ خوش دين. بس خوش بيانه كنا وكيا. نواكية بشرية ليس كمثله شيء. شو أبي أكل وآياتك إثبات صفات محابته. واجبه مروف بسرمان وابا عقيده ما بسرمان هكام بو رابعامي دانه رابعامي هندك مروف خوشت بان داك عمل خوشت بان داك جه خوشت بان وانيه اوش اكل وا نوع اكاسو رابعامي خوشت بان في سبيدهي صفن رابعالمين او کاس خوشت بان او جهادت كان رأيكاوي دا و بوهي بتانه چن و وقت چنان نوع جهادش دا چه بان صفن يعني ريز بن هموماله خبگه هنا ايك هم ریز بدن یک دلیت واقع بدن یعنی چند نام ما بین دنabi خلاف ما بین دنabi چون که که دلیت واقع نبند چند نامه سرنوک بند سرنوک بندش کن و بن. بن یاد دیشونیا هم ریز واسچ بید ریز واسچ ایج بید یا راز بید ملیت ایگ و و ایگ ایگ. ای ای همو ملیت واقع و بندو ای تقل ایج دارن نه ایج و نی ایرا راست و ایرا راست چونی عمل دبابة قیارا و نیا مدرع آورشده نبودن تو میشه شهر خوبی دکر مکینو که شهر خوب تو دکرن منیا دو پیوا و نیا رئیس ریزد دجمن قلب سرمانو چیکان به آن بری اکراه است و شاد کنم فهم دارم برعمی گوته برعمی آوکس پوست به مقطع جهادت کان رئیس ببین وعمو خودگین ای کانهم بنا نمرسوس هر وقتی چند بین مرصوص اوه بجوان و بسروبر و رأيك و بأيك همو يعني من ديوارك یعن بناتك یعن شه همو باش بلوكتو برأيك اوه بنيت بشت اوه خر ايك چيه؟ ايك بارچه اوه بنيت بشت اوه همو ايك بارچه يعني چش بي دانا بنيت؟ چو کناه چو تيكات ما بيناه دانا بنيت اوه هنگه تبجنه که انهم بنیان و مرصوص يعني اوه بمينت به رئيزه ب این این قلبه یعنی کسی نشه چی رو کرد؟ تیفر با بیت این را خیلی، چون که همو هم مو چنه هم مو ید گل ایگده رابر آنمین یونیا کیف هم بو جهاد کیف وی وارزانتی که هم مو خوب گه نیگ و هم بو کیرش کیف بده؟ بو نوشه بو نوشه بزنوشش این بری سعا الله و ایسا صحابت خو اله تصفونه کمه تصفو الملائکه تو عند ربی همیشه خوراک کن و رزد خوراک کن و بیاد خوب گینه. هر وقتی که لال ربع عالمی نخوراک کن یعنی ملاکات خوراک کن ربع عالمی که رزد نویجت دید ملاکات و ربع عالمی که رزد مشتیت یه نویجت به شرک کی و همو بیاد چی لبند و همو بیاد گینه. یه و نیا حتی ملاسعتی هم بیاد خوب گینه. ملا بریو که همونیکه آره چه خیلی واریا از بخش دنیویه؟ نیتیم مرد وی بکیف کرد؟ آب ورابن عالمی نیب کرد؟ نیه اون داشته هی منیا و دینه نیه عالمه گردویی بچه با عالمه گردویی من در جماعت و من در حزب و و منیا و اشترانه و الله فلان حزب بد کنم مشوقی نیا و دینه هر کسی که بکات و نیا و یه چی بکد فلان حزب فلان جماعت و اگه او پیشودگانه یک منکربوی حزبی ود من منیا به خنوع این میکن، آن کار به یه جمعاتی ول. اگر ام حزب و خدا میذبند کار لیبانبن. اما نام تو اوجش ت خودی گوییم ما پیامبری بودی سالهاست. ام چه ای کن؟ ام خول لاتایی نبج و الله ما کار لیبانبن. میگه ما کار بودش تو میبنه و چی تو دو. میگه کسی ندید دعاه شر دیم پیوند بدن. از مدل نبج. اچی وید عملو که چین ما کار دعاه شر دیم پیوند ما مردين الماردين بعدنا من يدعش نبون من يو مبنى بأمريكي بعدينه أمريكا دعشا ما بعدينه مبنى بأمريكي بعدينه <مري>... ما <مأمر> عمله رب <مأمر> العالمين <الوصف> <مأمر> فيهم <مأمر> النبي صلى الله عليه وسلم جبنا دعوته أوجتي... شريعة بيشتمت شو جابنا فنا بيتكلم بعد جاب الجماعات كي بتجريدها وهذا كمروري كرب الجماعات كيشوا بنا من يه هذا أخوه مستحق إنش بيتكمل بيتكلم لابن شو الجماعات كا يا خلل بتو مخالفات الشرع إلى رهبان چنابید وال ممکن دو نیا فکر بومن بوآ همونش دوشه لیف کم، همونش مودم عوید کد ایش نوکم، همسرح نوک اینا وندی منیا، همدسح کینه آوچته است کم، که خدا پیامبر عیسی من، نی از کم، جایی که عوید کد ویدیش کاری دیف کم شراب نیا، اما کی گوییم؟ مسخرچه اساس هند که، نسر اساس هند کار بر عالمین یه گوییم، جر برامی کی فرزت راسته، کی فنداد کاره سهمو ایبند، کی فنداد کار بسرمان همون دلواش بی.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 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإن هذه أمتكم أمة واحدة. رب العالمين يحمل أمو أمو آيات بمية إنانو بيعمبر بمية كأم همو بناك كتش لكن لك فنبن. كيف يفعل أن تفرق بيعم؟ همو مصيبة خرابي ونحو شدو مهن. قال موسى لقومه. كيف رب العالمين؟ بيشتة بيعمبر صلى الله عليه وسلم. استمع ا الله عليه والسلام تبقوا قومي خوجه وقت موسى قلت يا قومي اخو وإذ قال موسى لقومه يعني موسى قلت يا قومي اخو وقال قومه اخوا يا قومي, خو. قومي <تصفيق> قلت يا قومي أي قوم من ني قلت جني كافر وقام موسى اي اي موسى قال عطاوا على باش كافر ونو كد أو كلمات دي ودهيت أديار كرنا، فا فرق بون بسمان بون بسهل درا السلام كنت فضلا غليظ القلب فض من حول، الله وسلم أما فبما رحمة من الله والرحمة رب العالمين, رب العالمين. ربو. موسى عليه هو مو أي قوم من ونيا يعني أخفنك إذا بيشت شیل خالقیب کن، عالمین صیحات کن. شیش تا که باشه دنیا و آخرت نیشیب دان، وشیش تا که خرابه با دنیا و آخرت آن اما ونیا ای کنوکاره با دنیا، نوی دینی ونیا، نوی دعوی و بلافکناد دعوی. آخه فنا ترق بیشتر خالقی ونیا. همچون مخالفت جال سنت عرب العالمی، مخالفت جال سنت طیعمره علیه مصراط و سلام. سأحكي موسى بيشتقوا معهون يا قومي وما علينا قومي شبهون كافر مش لما لماذا تؤذونني يعني لماذا تؤذونني يعني بشرك أزياد من ذا وموسى عليه الصلاة والسلام قال كوت أزيادان دست بن إسرائيل هذا من يوت أزيادان قت ألين الله جهرة أبعوا بن عبد الله عمين نعمت جارك لي أبعوا بن إمام موسى عليه الصلاة والسلام الأخوة وتم إمام داري نيا موسى عليه الصلاة والسلام كيف سب جبل الطور ربعين بو التوراة انا اخاره وكونا جماعتكا باشد واختار موسى من قومه سبعين رجوان لميقاتنا هفته کس نيا باشد واحدا تنكو قل رب العالمين على سوزعته داره لخوزن بالعبادته قول كه هنجي ونيا چه قوتا پشتها قال دانغي بو بنير موسى عليه الصلاه والسلام تجارب العالميه وخفت والله موسى يا الله اولي خلات ش ادوابون وباشتوابون وتمام موسى عليه الصلاه والسلام بوقطه بيت المقدس وهر وين اربعين جهاد فليذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون وتم وسع مسراته وسمت تو خذ يا اخا الرشيد وتم دي ربي نخوره وقت نقول م... قدس فتح كان اللي عندك كان من اجى هنا كذا هذا ايمان دارت كيفون لا اخره ايمان دارت كيفون وايمان دارت بني اسرائيل ابو يعني شيء اخ هناك خراب و شيء اخ موسى عليه الصلاه والسلام بيتوت ازيادان اوت ك ونيا لما موسى عليه الصلاه والسلام قال بيغنبله خوافين قالوا يا موسى ادع ربك قالوا يا موسى يا رسول الله يا نبي الله هاي موسى يا موسى من ام شرم عملی نویب چیزک ما استرا ونیا یان جیوی چیزک ونیا درجک وای ناف مللت خودا ناف جهودا ملوش شرمت آن نویب تن نبشت. نه سیدا مام خال ونیا ما این نوشت که دنبالشی ونیا موفق. اول اول پیامبر خدا بود ناف دو واحد بود تا بقدر بود چیلو تا پیامبر خود. هایان موسی دعوی نه رب که ونیا بی معاهد عنتا. قلب آخ نه قلب جهان با عاملی بحثی آخ نه دوید هل يوجد أزياده؟ يا موسى عليه الصلاة والسلام جاء يقول البيغمبر الله عليه الصلاة والسلام يقول رحمة الله على موسى رحمة رب العالمين سر موسى عليه الصلاة والسلام لقد أذيه أكثر من هذا يقول او بطر من يجري واتي میام بخندش ایداره بر عالمی ف آتابو پیامبری صلی الله و علیه و سلم دو تا پیامبری دو تا قومی تاج دو تا ازیاد دنبول تاجه هایی فصحه هایی چون که پیشی تاشونیه بخو عبادتی باید یعنی بیشتر میشه اون که ایکن کن و کی بانی اسرائیل که پیامبر خودش ایکن پیامبر خو ازیاد ندن نخو اولش دبسری بانی اسرائیلیم میناید دبسریم کوش اینی هک هم پیامبری شیب أزيادان جاج أزيادان شردية إلى طبقتي ونها قلق جارة آخفتن أزيادة آخفتن جلك مصره جاء قلق مصره القطاني لحن ديش آياتك هدوش عبر العالم بجي يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى اشتشار بنهقوة كيوانا كان أبيت موسى عليه الصلاة والسلام أزيادات موسى عليه الصلاة والسلام قد أقام خليمة يعني أبوه فش تاني حماه من أزيدا وقد تعلمونه وهم درستي بيشكم غزانا قد حرف تحقيقا يعني أو تششك تاني عن غزانا أستجما أني رسول الله إليكم أسبيع عنبر خدمه أسبع صدري خدمه بونجو هؤلاء كانوا شكت هذا بي عنكم من الناسن عن غزانا صادق صاد أستجما أسبيع عنبرم فلما زاعوا وقت هالبردوام بون اللي كي الزيادان وموسى في غمدان يقوم ويجون نداء من يودقوه يبي عنبره وعصينا ما بس شنو وربنا الجبل فوقهم كأنه ظلة آ سپر عبره اینو چیو اینو هندبسره خذو ما آتینا کم به قوتی اما این چی بوده؟ بذی عملی پیش دیپ کرد قبل ما بوده ناتی کتاوراته وشتناف توراته اندی چیو هندبسره عمل بکر چیارابراین را کدر نچخو من یا ثم تو من بعد از این بس چیارادو چلایاتن؟ آه همه و چخو کلاف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 نا همه چه و نیا بو هنگ بو همه چه تیگهشت همه جوانی و درستی بها تا دیار کرن همه حقی بها تا دیار کردن اینا باشه کر راب اپراح تی حقی حقیه لا دا او چونه سر باطلی اینو رب عامینی چه عقوبه ازاغ الله و قلوبهم رب عامینش دلت باشه کرن لا دان سر حقیه نیا او بر نسر و باطلی او با با أيوا بقولي قلتي كان جرب على ازاغهم أزاغهم كان جرب على من دلأت ولادا الحافية وسارب وطري كان جرب على مني من جاء في مرور ولكن كوا خرابي بعد لي شيء في لما زاغ وقت وا كلاداي نسوا الله فنسيهم يا هم جبر رب عمد شجى وما ربك بظلام يلعب رب عمد زمل كسنقة كان جي دمر وفي ضال كدمر في, في سربات كان جي هكمل وفي و ذلك الناس بقول أمريكا الله يعني واكب يركي بي رب العالمين يعني كان بي هم في تبشكو فانسياهم رب دوال وقت ها أكو خبيرك أنا يعني كان هذا بس أول شيء دنيا عدابي وهذا سنوات العالمية، سنوات رابع العالمية بناف دنيا هذا. يبغى يتوس سبب الخرابية بخليه بجري، أزاي ويا خرابية بلد ليته شين؟ كمان مسار والسبب لبجري، شين؟ فينا لنهدينهم سبلنا. أبغى أمشي لأبي خمودك اللي بود دين ما لا والذين اهتدوا زادهم هدى، ربنا عامل مش ده بهاي تصار هداياته وهاي تصار ليك حق، عندي هنجي لكين، عندي هدايات ديني وديني لكين، ودي ثبات الدين. جاء السنة العربية العالمية يا ربنا عامل شجرة زملكة سنوكات، ربنا عامل شجرة كاسة شينوكات ضان نوكات، يعني قومي روفة قنья، روفة كي باج بتوصار حقيبة بتوصاد ديني حق، والله سبيت رقبة والله زملك كافر كده و بن عزیشونیم روی واقع کافر بیتی مشرق بیت ونیا ظالم بیتی همه مشتت خرابت دارند خلاص بدروغ ونیا ونیا بیشتر از میوالیه خودین مشت وچه جا چه بیاد چه جا این او کرد سبب اولی وایه های شهور جنی بعدن بیس بسیاری بیشتر ونیا شهیدی از رابی من توبه من ونیا عهدیت جبرالعالمی داره کوچیج رفتن حقا کم وای اسمی دی و بر عکسشونیم رو به کهای باشش بیه، بسونیم شهیدها. دا کدی من هوه خشرو خرابت کرین وند دبراد وشروه رمانيا. چه مخو دید دنيا ای که با مم دنيا شياحوش همچین دنيا گرم. هیچی بیسم الله بیه چه؟ بس کنگی پشتی واحد کاشکی. مفکو سبب جدی. مفکو سبب جدی. بر او آیت دی ابتهم موهات الن فرعان دا همون دیف آیاتونه. چه لهن؟ به هناترسیت کن. نظم و ویه هذا رب عميم حس كده ضالك، ورب عميم حس كده تهديداتي. نمثلا كألفية حاشونية بس رب عميم الدنيا كم، ما الله، سبب الله، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بوغت رب العالميش دلت واد لادت چونك شرط چيه؟ شرط دلت دل مليكي قيانيه حكا دل, دل والله لا يهدي القوم الفاسقين تدريل امر يا خديو يا بيامبري صلى الله عليه وسلم و تشهنات دين خديو و تشهنات سنه بيامبري صلى الله عليه وسلم امراني هدايه فينات حتى چنكت حتى توبينات ابا من الهدايه ذات بس كان يادا تمرم سبب هدايه كار دينيد يعني بنندش او عفوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يعني ما دامو مصرين على فسقهم رب العالمين هدايت نوادي هنديت جنا دي سيرفس ما بر ما اسمع بعد الفاسقين ورب العالمين كراني وعده وعده خونا ونيا كا والله لا الفاسقين هذا اخرنا نو يتهون رب دي سيرفس سر وسر شيء ما ما توبة دم وآخر دعوانا على حمد محمد وعلى آله وصحبه